قومي أحبهم وأعلم أنهم كانوا على فجر الورى الأنسام قومي أجلهم وأعلم أنهم أعلى إذا عزموا المسير مقام قومي متى بسط الكتاب كانوا الأئمة يقتفون إماما قومي, قومي وهناك كانوا كلما ذكروا رأيت المجد يعلي الهاما قومي قومي هم التاريخ في عليانهم عبدا وعلما مشرقا وسلاما قومي قومي هنا وهناك كانوا كلما ذكروا رأيت المجد يعلي الهاما قومي قميه التاريخ في عليائه عبا وعما مشرقا وسلاما قومي قومي أبوح لهم وأعلم سرهم سرا يبيت الخوض فيه حراما قومي أحبه وأعلم أنهم كانوا على فجر الورى الأنسامة قومي أجلهم وأعلم أنهم أعلى إذا عزموا المسير مقام قومي متابسط الكتاب حروفه كانوا الأئمة يقتفون شبل العاف فبيانه كانوا الاعف مشاربا ودما ما قوم كانوا لذي رحم ابى الادي اسى في الندى اقسام قوم قوم متى شبل العاف مشاربا ودما ما قوم كانوا لذي رحم ابى الادي اسى في الندى اقسام قوم كانوا اذا جهل الجهول شفو من جهل بعلم أوسقوه حساما قومي أحبه وأعلم أنهم كانوا على فجر ورى الأنسام قومي أجلهم وأعلم أنهم إذا عزه المسير مقام قومي متى بسق الكتاب حروفه كانوا الأئمة يقتفون إماما قومي قومي, قومي أضاءوا بالكتاب عوالما وطووا فسادا ضاريا وظلاما قومي فغدوا على أفق الصلاح يا إمة وقدوا على أفق الهدى أعلاما قومي, قومي أضاروا بالكتاب عالما وطغوا فساداً ضارياً وظلاماً قومي فغدوا على أفق الصلاح أئمة وغدوا على أفق الهدى أعلاماً قومي لكنهم عكفوا على أمجادهم فتحولت أمجادهم أصناماً قومي أحبهم وأعلم أنهم كانوا على فجر الورى الأنسامة يلقوم واعلم انهم أعلى اذا عزم المسير قام قوم بما بسط الكتاب حروفه كانوا الائمه يقتفون امام جر للور الانسام قومي اجلهم وعلموا انهم عادا اذا عزم المسير وقاما قومي متى الكتاب حفه كان الائمه يقتفون امام